يأَهَا ا ل ذ ي ن َ آ م ن و ا لا ت ر ف ع و ا أ ص و ا ت ك م ف و ق ص و ت ا ل ن َّ ب ي إ و َ ل ا ت َ ج ه ر و ا لَ ب ا ل ق و ْ ل ك َ ج ه ر ب ع ض ك ُ م ل ب ع ض و ل ا ت ج ه ر و ا لَهُ بِالقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُم لِبععْضٍ أَنْ تَحبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنتُم لا تَشعرُ. ʿ ِ ن ا ل ذ ِ ي ن َ ي َ غ ُ ض ّ و ن َ أ َ ص ْ و َ ا ت َ ه ُ م ع ن د َ رَسُولِ ا ل ل ه ِ أُولَئِكَ ا ل ذ ِ ي ن َ ا م ت ح َ ن َ اللَّهُ ق ُ ل و ب َ ه ُ م ل ل ت َّ ق ْ و ى ل َ ه ُ م م َ غ ْ ف ِ ر ة ٌ و َ أ َ ج ر ٌ ع َ ظ ي م ا ل ذ ِ ي ن َ ي ن ا د ُ و ن َ ك َ م ِ ن و ر َ ا ء ِ ا ل ح ُ ج ر َ ا ت ِ أ َ ك ْ ث َ ر ه ُ م ل ا ي َ ع ق ِ ل ُ و ن وَلَوْ أ ن ه ُ م ص َ ب َ ر و ا ح َ ت َ ى ت َ خ ر ج َ إ ل َ ي ه ِ م لَكَانَ خ َ ي ْ ر ا ل َ ه ُ م و ا ل ل َّ ه ُ غ َ ف و ر ٌ ر َ ح ِ ي م يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا إ ن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ ت ُ ص ي ب ُ و ا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ ف َ ت ُ ص ب ِ ح ُ و ا ع ل ى مَا ف َ ع َ ل ْ ت ُ م ن ا د ِ م ِ ي ن و َ ا ع ل م و ا أ ن َّ ف ِ ي ك ُ م ر َ س ُ و ل ا ل ل َّ ه ل َ و ي ط ي ع ك ُ م ف ي ك َ ث ي ر ٍ م ِ ن َ الْأَمْرِ ل َ ع َ ن ت ُ م و َ ل ك ن ا ل ل َ ه ح َ ب ب َ إ ل َ ي ك ُ م ا ل ْ إ ي م ا ن ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله و ن ع م ه و ا ل ل َّ ه ُ عَلِيمٌ ح َ ك ِ ي م وَإِن ط َ ا ئ ف َ ت َ ا ن ِ مِنَ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ف َ ق ا ت ِ ل ُ و ا ا ل َ ت ِ ي ت َ ب غ ي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ ا ل ل ه ف إ ِ ن ف َ ا ء ت ْ ف َ أ َ ص ْ ل ح ُ و ا بَيْنَهُمَا ب ِ ا ل ع َ د ل ِ وَأَقْسِطُوا إ ِ ن ا ل ل َّ ه ي ُ ح ب ُ ا ل م ُ ق ْ س ِ ط ي ن إ ِ ن م َ ا ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ إ خ ْ و َ ة ٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أ َ خ َ و َ ي ك ُ م وَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه ل ع َ ل َّ ك ُ م ت ُ ر ْ ح َ م ُ و ن يَا أيُّهََّينَ آممَنُوا لاَا ي َ س ْ خ ر ط و م م م ق و م ع س َ أي يَكُونُوا خ ي ر ا م ن ه م و ل ا ن س َ أ م ن ن ِ س َ وَل ن س َ أ م ن ن ِ س َ سَأَكَُّ خَيْرَ م ن ه ُ و ل ا ت ل م ِ ز ُ أ َ ف س ك م و ل ا ت ل م ِ ز ُ أ َ ف س ك م و ل ا ت ن ا ب َ ز ُ ب ا ل أ َ ق ا ب ب ِ س ل س م م ُ ف س و ق ب ع د ع ْ د َ إ م وَمَم ي ت ب ف َ و ل إ ِ ك ه م ا ل ظ ا ل ِ م ُ يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا ا ج ت َ ن ِ ب ُ و ا ك ث ِ ي ر ا م ِ ن َ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا, تجسسوا ولا يَغْتَبْ ب َ ع ْ ض ُ ك ُ م ب َ ع ض ً ا أ َ ي ح ِ ب ُّ ح َ د ك ُ م ْ أ َ ن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ف َ ك َ ر ِ ه ْ ت ُ م و ه ُ وَاتَّقُوا ا ل ل َّ ه إ ِ ن ا ل ل َّ ه ت َ و َ ا ب ٌ ر َّ ح ِ ي م يَا أَيُّهَا ا ل ن ا س ُ إ ِ ن ا خ َ ل َ ق ن َ ا ك ُ م م ِ ن ذَكَرٍ و َ أ ُ ن ف َ ى و َ ج َ ع َ ل ن َ ا ك ُ م شُعُوبًا و َ ق َ ب َ ا ئ ل َ ل ِ ت َ ع ا ر َ ف و ا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 و َ ج ا ه َ د و ا ب ِ أ َ م و َ ا ل ِ ه ِ م و َ أ َ ن ف س ِ ه ِ م فِي س َ ب ي ل ا ل ل َ ه ِ أُولَئِكَ ه ُ م ا ل ص َّ ا د ِ ق ُ و ن ق ُ ل أ َ ت َ ع ْ ل َ م و ن َ ا ل ل َّ ه ب ِ د ِ ي ن ِ ك ُ م و ا ل ل َّ ه ُ ي َ ع ل َ م ُ مَا فِي ا ل س م ا و ا ت ِ وَمَا فِي ا ل ْ أ َ ر ْ ض و ا ل ل َّ ه ُ ب ك ُ ل ِّ ش َ ي ء ٍ ع َ ل ي م يَمُنُّونَ ع َ ل َ ي ك َ أَن أَسْلِمُوا ق ُّ ت َ م ُّ ع َ ل ََ إ ِ س ل ا م َ ك ُ م ْ بَلِ ل ل ه ُ ي َ م ُّ ع َ ل َ ك م ْ أَن ه َ د ك ُ م ْ ل ِ إ ِ ي م َ ب ل ِ ل ل َّ ه ُ ي َ م ُ ن ّ ع َ ل َ ي ُْ م أَن ه َ د ك ُ م ل ِ إ م َ ا ن ِ إِن ك ُ ت ُ م ص َ ا د ِ ق ي ن إ